بسم الله الرحمن الرحيم ألم نشرح لك صدرك ووضعنا عنك وزرك الذي انقضى ورفعنا لك ذكرك فإن مع العسر يسرا إن مع العسر فإذا فرغت فانصب صادق وإلى ربك فردًا